بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن الحدة من وأحسوا الحدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يطلقن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وذلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدر إلا الله يحيط بعد ذلك أمر فإذا بلغن أجرهن فنمسكوهن بمعروف أو فالقوهن بمحروف وأشهدوا دول عدل منكم أقيموا الشهادة لله ذلكم عبده من كان يؤمن بالله واليوم العاطف ومن يتق الله يبعى له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوسل على الله فهو حسبه إِنَّ الظَّاهِرَاتِ أَنذِرَهُ وَقَدْ عَلَّمَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ قدرا. وَاللَّهُ وَلَّى يَسْمَعُ الْمَرْئِينَ إِنَّهُ كَتَبَ بَثَرٌ مَّنَازِلَ الْأَسْرِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ وَبَاقِي الْأَخْرَى أَدَّى مَا وَضَعَهُمْ لَهُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ ذَلِكَ وَمَن يُعَذِّبْهُ إِلَّا هُوَ وَلَهُ لَا شَرِيكَ وَأَكْمِهِنَّ مِنْ شَيْءٍ فَتَنتُمْ مُجْتَمِعُونَ وَلَا تَقَاتُوهُمْ مَا هُمْ يُرِيدُونَ عَلَيْهِمْ وَإِن كُنَّا لَأَنفًا نُفِيقُ حَتَّى يُذْنَحَ فَإِن وَإِنْ تَعْشَرْتُمْ فَتَتُرْدِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقُوا ذو مِنْ من وَمَنْ ومن عَلَيْهِ عليه بره فلينفق مما آتاه الله لا يتلق الله نفسا إلا ما آتاها فجأ الله بعد عسره يسرا وكأي من قرنة عتتها الأمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا وعذبناها وعذبناها عذابا نتوا فذابت ربال أمرها وكان عاطبة امرها قصرا فادى الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين الله إليكم ذكر الرسول يتقو عليكم آيات يتروا عليكم آيَاتِ الله مبينات ليطرد الذين آمنوا وعملوا الصالحات يطروا مات إلى النور ومن يؤمن بالله ويحمل صالحين يحلد النار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وابن أحسن الله له إذراه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل بينهن لتنزلوا الأمر بينهما لتعلموا أن الله على كل شيء قدر وأن الله قد أعاط لكل شيء علما